أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوه الوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقَرّبْ بارحمهما كما ربياني صغير